Bismilla jirvaxman jirvaxim, ull uxija ile je enna, husteme, aneferum, min el-ġinni, fekalu, inna, semirna, kur enna, jahdi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 تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا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 جزَ اللهَّه فِي الأرْرضِ وَلَن نُعجِزَهُ هَ رَبَا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعنَهدَأَمَ بِ فَمَيْ يُؤمِ بَِبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْْسَ وَلَا رَهَقَا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 وَأََّ وسْتَطَهُُ عَلَ القَريقَةِ لَ أسْطَنَهُ ما أَنْ غدَقَ لِنَفتِنَهُم فيِي وَمَيْ يُعرِبّ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكهُ عَذاَابًا صَعَدَا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 اقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا